فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال العلامة الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي المتوفى سنة ست ومئتين وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته الأصول الثلاثة وأدلتها قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله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 قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله داب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل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 معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من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 قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر كبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر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 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو ذب وسبعون شعبة فأعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمانة الأباء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله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 وما تكون في شأن وما تكلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إبط في ضون فيه والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم.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 قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخذرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخذرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخذرني عن أماراتها قال أنت لذا الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبتنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم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 يدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن فستكبر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد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 رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى